بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تنهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا من قناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَيْسَ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مع تحيات صدى الفجر الموقع الأول لقراء البحرين